الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول رب العزة جل في علاه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 وَإِمَّا أَسَّهُ الشَّرُّ فَأُسُقَنُوْطُ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّ أَمَسَّهُ لَا يَقُولَنَّ هَذَا لِي لَا هَذَا لِي وَمَا أظن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 هُوَ حفيظٌ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنًا عربيًا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه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 أَمْ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أُولِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحِلُّ الْمَوْتَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا أَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إلَى اللَّهِ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 له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم حسر كان حسر كيبقل إياساكا عشان إياساكا عدو قلونا كميديا هي حسر رديل نوص عدي قلونا سابقنا تفسير كقرآن ككريم tawaten ayyadod buuga koobay ayyadathotoo diya fartanad buuga billaawanad khanamidan min surati fusilat ayyadallati yumna wa ku diyay khanamidan min surati shura arga sidda ayyadallu min kamida kyallawiyatoona ayyadod min surati shura kamida kishu gayin dawatenka Hayat ta'ajrika ka'billavanaa yhäna Jussi kishaniyalla vaatanat baka billavanaa Kanamida asodan ki jussi Kuraan ka'kariim ka'hu ka'khoomai Aajrika ki korreyei butosukul hiranyahai Sura tufusil al-wasuul amma kiih Tatekhasas qabaya teuhi Teuhi كمورة سبحانه بلا روها داقيل أيها أيضا كوبات فحوصا يأمضوا مركي داعيسو أما وحكي داعي بحنايان المرأة أما وحكي على الكجيرا وحو يهي يقارو دلانا ايو وحيا لها سؤلما وحيا لها المخلوق الثقرسون خالق الكليه تجاقان ايو كمجي غيب كل آيات دهن وآيات التوحيد وحيا لها إباءً للأوغين بيت الماميس قال تعالى خبه وحوير إليه إلى الله إليه, إليه وجاء مجروان خبر مركة تقديمك لهور مريي يردع المساعة إليه إلى الله ليفير ذلك والحصر كوبيد إياه قارنيو ساعد علمك أنا يوردو علم إليه بينكوكو بينك إساقنا لكالي أهلا لو ذاكي سألتكو تصيصو أيها جانا مجيورك محوكو تعلقه يرد لكهور مريك حقا معناها يرد علمه ساعده إليه إلى الله قلتها إليه وحيكو تعلقه إسا يرد كهور مريكو هنا فأنت أسأل لكالي معناه محوكو صوبة حي إليه إلى الله يبا وينكالي لا إلى غيره أعتكل هذا الكيدة أي يرد الله نقا المسعى سعد غيام أقنت هذا لقول العلمي أشمتات أقومه إن إله إسؤولي ورمي سنة ما تنكروا محقق لا ريب فيها يحكم قرنا إنه قمت أنزا إلا لدرجة إليه إلى الله إبروين عدي لا إلى غيره وركل بدأ أعتكل أي يرد الله نقا المسعى ساعده قيامه قندها متى تقوموا قرط أجوكسنتون تلوح الميزو الى هذا اللون هذا إدله مولد سيراسو كله وما تخرجوا مب من ثمرات الجرو ومفرد من ثمرات قراكروي جمع وما تخرجوا مب من ثمرات وحمر الريادة هيرادين عصب ضادين مب بعضنرو من أكمامه قبقي كجلا أصبح يفيد يجعلا كذا من هو ماشوك لشو يا أكمله إلى ما قب كذا أموال كذا أنا ماشفيده أسكدر لنا وما تخرج مبحة له من ثمرات مريال مبحة من أكماه أكما من ثمرات مريال كقب كي كجرا كمباح وما تحمل ما أورجته منه ثمن ديج جني دي هذاي ساج كسي حيوان هذاي ساج وحدة تيجا دلو اعراش وحكو قادة علال وحكو ما قادة فراط الله وحي عراش كسي ما داشو إلا بالعلمه أقول بكالي وقعي أي مدان لدينا كونه ريستي كونه داشو حبيعيسو شين سأقول داشو ميروهونا أي كونه ريستي كونه داشين إذن مراها بحايا هي وحدة تقوحي للايا هي ساعة قيام هو غير لا يعلمه الا الله سبحانه وعز وجل في يوم ما لين يذكر ايها الرسول الكريم ان كوا المسلمين يوما ما لين يناديهم فيبؤ يردون المسلمين محورهنا يمر كو ييره اين شركائي فاشان لو نفسيا فجأة هالوجوه ويجيو ويجين شنوا لغاته فجأروه شنوا هذا اللغات إنه حكول لماركين ويوما ما لين ينادين كبا مشركين توجير قائلا إشجوا إبله أين شركاي واحد وحلوه إلا إلا. إلا إلا. إلا إلا. إلا. إلا. واحد الأول عين تكتير في أسماء دايلا في صفات دايلا إلى حني دايلا خبيني ما دايلا دايلا واحد واحد كسين جلتين أوي ما يكون ابن مشركين تكُون أرندونه يَوْمَ قالوا هاي مشركين تَأرِنْ دُونَنَ هذا لنا يا ربنا خبيِّعنا وَحِنْقُ أَعْجَازِي ما مننا إنو سرنا كم مشركين تناكوا من ذي من شهيد نتقرية أن الله جلّ إن الفريق لا ذي قَفْقَرَ يَأْبَنُهُ مَجْرَوُ سَرَقْتُ نَوَامَ هن هم مشركين حقه اوضا ما وعيبه كلهم مخلوقه اي كانوا في الدنيا الدنيا دكو هنجرين يدعونكو من قبله انتان ما انتان قيام الله ايمان اي اجونك اللي جوكي وحلو يارنجرين اي عابودي جرين اي خبدي قارو وده حقي سكاقه يمقالين جرين وحيك عاكم اجي اسلامي يا عجاري هدوها مخلوقات ويسكبها الضعي هدوها احد صالحانه ما يراكو شيك رميقانه مهجره وحيارا يوم يرايا وحي قاني بما وحي قاني ويقرن يا بما كل كثير كي يضل الله الك والله كرب علي ابي ايوب اللي جثو غار ربي ولي وظن يقين وظن وحيه بسلام ما لهم المسركين من محرسهم من الله عراره بأنه ما ترونه والتاقي ما قلت الرسول عليه سلام و سلام كلك ما لنت تلمان أيهين و للاك بقى وما لنت قيامه و أحد دين كايدين كمذا اللي أبوتي اللي هرجو جمدونه كلك اللي هرجو جيانا فيانظر و هفيرين من منه من اكتشده أي فلا يرى إلا ما قدم وأشأم منه يدحمه دقا فلا يرى إلا ما قدم تلقى وجهه وفيرنايا فلا يرى إلا النار نارتهم نفسنا إذا أيهارك يا وحتى يقول جرته مجرى إلحمرك سبحانه عز وجل وأقول لهذا لقد جئتمونا هنا فراداك ما خرغناكم أول مرة وتركتم ما خوالناكم وراء ظهوركم حاجي حرورتي مواد هناجي المواد قبال المواد واحد ضروري المودي حتى بي ما بيه مواد شو راكم المواد إلى فاجا كوكوس الى فالور تاجنتاي لاكجدتونا فردا كما خرجنا شيدانا لهولي حقيقه بما كان لجرد تلا لجد بو وحينا في كو جيرتو شنو المشكل جا يو وحنا الله انكم مارمو أكوكنا إليه إلى الله لا إلى غيره لا يرد الله لك المساعة ساعة القيام أقوم تاذا وما تخرج مبعض من ثمرات مريال مبعان من أخمامها قبك يكو جيران كمبعان وما تعمل من أوروذ من أوروذ من أوروذ ولا الله من ألسل إلا بعلمه أقوم بأي أي أوروذي كون صادق يا من ويوما مالي ويناديهم يوم ما قال كل يناديهم الى المشركين تو يريدون يسقوله كاين اول شركاي واحد وحيله وداجين جرتين اول قالهم مشركين تو و قال هذا هذا ماك هبوا كراي سينا ما منا انو صانك مدعي من شاحيد متغيره في هذا الشفيف لا لا طيب ما لين تغيراد ما انت على الرضا انا قول على ان هذا لك ما منا من شهيد وحو أحكوه اللهم كلي قابل الله هذا خالق هذا الرازقه وحنذيقه هنا وحلمكم ما انت على الرضا احنا. لكن ما انت على قالوا حير هذا هذا ناك أعلمناك إبا وينكوا ما مننا إنو من لك شريكا وحو أحكوه لأينا الجران متقرى أنهم وحلمه أنهم عن المشركين وحكالهم ما وحيئي كانوا في الدنيا الدنيا ذا قدرها ذا قوة هانجرين يدعونا قوة طوغة ويارة عبدة من قبلها تقار وظنوا وحيهم صدان ما اللهم إنو سنسونا إنو محيس من الله عراروه ليس مثل إنسان فلن ياتم كلها مرحلو مرح أما لم تفعل مؤمن الله أو مسلم نغلوه جانسمه الأخلاق الإسلامية أوقاته هو أعربي أو يا رسول يا دين كرنايا أنغلو وأفضل خلق الله أنكم يا بابو ركن أقيم لكن لكن من لا القاذنين الشر خلق الله وصدق الله في قوله إن الذين كفروا من هذا الكتاب والمشركيين في نار جهنم خاردين فيها أولئك هم شر البرية مرجا ان كلا و ما يودن ايو شر بدي كلتا بدي عدي قال تعالى خدي و يري لا يسامون الانسان ضتك كمان نوقا من دعاء الخير وناك بريدي ومالك يا عافيماتك يا لدناتك كما ذلك الانسان كو هو ذا يا خدي كل كو وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لو أن الابن آدم وديين من ذهب لتمنى ثالث لابدتك في الدعم اللي أقابل يصدق على الله الرسول عليه السلام ولا يمن له حين ابن آدم إلا ترى ويطوب الله على مدى قلك عرم آدمك وحين لا يسام الإنسان تقول كمان نورو من دعاية الخير ونحن نقول بيديسة لكنك لا تقول كدنا توي لباتات مدنة تقول كدنا وكو قوسنا يا وإن مسه هذا إنسان كتابته أشره لد فيعوص ودالا يا قلوت فقوسنا يا ووح الله وحي كالذي كيسينا يا وحي الدنبايينا فا تفير فكيف تبوسن حميلي كريم فكبدن جاء وهي وناقه انا قدر يمشي ولا ينغنه حتى تنسى كبدن سنه رحمه عري منا انا جايبها حاجه من بعد مره لما تذكرت مسدوتها تاي يقول لنا متكبر يسقولس لو يرنا هذا نعمدا في انا يسغنا تاي وما أظنه ساعة ساعة قيامه اللي شاكينا وبمالاين مايو إليتها قائمة مجوكسانيسا ودعي وعلى سبيل الفرد وتغذير أنها تقوم إليس إنه ساعة قيامه دعيس هذه اللي قدرانه وحوليه ولئن رجعته هذه اللي عليه إلى الرب خبقي هذه اللي عليو لا عليو عليه إن اللي هو حاليه إن دورداتي للحسنى جنيه ونا قال تعالى خبيوه ويل إذا لو كان دينا فلا ننبى أن وشينا الذين وع بما وحي أي عملوا أدميرا كسميا أقول يا فيعلا قشيرك يا كفريا ما كان وشنا لنا من عذاب أذابا وحكل نسينا فليذن غلف إنسان ك America قال فيه أخلاق الإسلامية هي ترى على معه قادني لكن مركوته عدنا عن قاتو فامو من نغرو نغنايا مركو خير لك كل مانا من شكرية كل شكري المريو مركو شر لك كل مانا من صبر لجنا المريو حالة دي سودا وناكذين نغمس وإذا أنا كل كلكا قال بوهم كان فامو من إيمان كي سوايفيا Omar Allah marki khoga Allah nanulla kulmana kayfi biaya yu sadah dallu fi haraju hayu qalaya tabata adunti madana Allah bariaya kan wa mu'min laki wa da'iful iman min anti siwaya qulana amna sadamu barwa wana ايضا عدي العبادة يا خيرك خديرايا أما الغونظه يا مدخو دسايو واش قلقان ليا كل كاوو صونايا شي حاجه عادي ها اوكمو جينايو اوكمو جينا مسه حظو تابته الشر د فزو دعاي توغنمي دوسا ايوا هو عليه بالار كان مؤمن لكن ما عرف لا يساموا الإنسان Gal kamal nogo minju ailekai agimadi alatnan iowenak tuinu bariana ju saa din ajan kenologi ma ju kol kamal halu lugudarju iamella ista ju koa di alora kasno ja banja فعمة نحرس منا انك يضحك انك من بعد ضراء بغتك كذلك ما ستطابطي فيقولن وحولي مفتخرا بهذه النعمة يصدوا النعمة الكوفانايا لا يشكرون ربدا ايو حولي هذا اللي انا هو انسكلك بالعلم وقوتي وحكمتي وهم كتيبوني عنيك من ماذا هذا بيحوقيك بيحقني ماذا هذا أيها محاكاً قوزاً ما يستيب لا يقولنا وحورنا هذا الرحمة البكاته لأنه يسوك ناتي بسيطة قارو الأويري إنما أوتيته على علم عندي أخوان تيدي أدبني ماذا إذا أيها محاكاً ليه سيئي خديله وحاكا بابايا قيامة لا عيسانا لكن سوى قيامة قالوا وما أظنه ملايين مايو أسعاده ساعة قياما ملين مايو إن أيتها قائمة مثل عيسى ولا إن رجعت على سبيل الفرد وتقدير حد لك ذرحة إلى القيامة لحلو حق أرابة فيجرتا ولا إن رجعت حد عليو إلى الرب أني قال ربك إليه إن اللي معا لا يعي عنده يضويناك للحسن جنيئ يوحكب عن أي يحكب إيجرة قل قول حوالا على وعيد بيلي سبحانه فلن ننبيعنا الَّذِينَ الذين وعف كفروا حقا دينا بما وحقا وعن نوصا ميا ولن نذيقنهم وعن لدن سينينا من عذاب لأنه وعكب لدن سينينا خليد آذك وإذا أنعمنا حتى, إنسان إنسان حتى عن ثم ذلوا قال الله له استعف ما يا حول يا حول يا عيدنا شكر جيد يقولها ايوك جه تنيا في جانبه إن رسول الله قال لا غورته مسوته شر ابن فريد العيب توغما ودوسا هل كنت من قال الكفار قريسا هل ماكو ايه اللحجين ايه وحال ليه ايه قرآنك وإنك ديري ايه هدي سبنات القرآنك كان انه ايبا وينكي يمي انك سأدي ده ماوحد لاوحد اذنك اذنك بعض من ما ضلوه قل ايها الرسول الكريم وحافر على الرأيتم اخبروني ايها الكفار حد ادالتهم وحديش اكتن ان كان القرآن حدي قرآنك من عند الله إبوه إن أتيك يميت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد النبي أو شجر فإن كان وحي إبوه حيودي من الله يكيميت حدو قرآنكم نغرو ثم كذلنا أتفرتم جاهتم جيدا دي به قرانك بعد العلم يدك أوه أنه من عند الله إنه قرانك إبوه يكيميت إنكم قادوا حق سلي حداد دي من أضلوا لا كبعض من مبضان ممن رؤدي هو إساك في شقاق خلاف قديه كسوك بعيد عن الحق فرد اللهم لا حدا أظل ممن هو في شقاق بعيد قف قرآن في حقها أسوك نادي إيا رسولك لصاتري إيا ربك أبوري قف جيد وباني قف كبعض كب من مبضان ملعو لكذا بني سبحانه سنريه هو أن تسندنا آياتنا أننا أبعا آيات في الآفاق في أخضار السماوات والأرض أي أن تسندنا من المخلوقات أمكان أمني وأصغار خلقها أي أن تسندنا وفي أنفسهم نفف يالكو إذا قدوه من لطائف السنعة وعجائبي وبجائع الحكمة حكمة حليران أن تسينينا حتى يتبين إلى أول عداد لهم أنه قرآن العق من كلام الله ووعيه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا وأن الإسلام حق من الناس إن تأيكوه قادم بان الدنيا أفرتي إذا كيس إيا إياه النفطة كتسندونا من قرآن عقيا أما هذا رسولك عليه صلاة وسلام كذلك وحو مرخاتيك وإلى ذلك من يشهد لك أنك نبي الله ورسوله وأوحى إليك هذا القرآن إن النبي إبتاي رسول إبتاي القرآن كان لقوه وحيولي يقول مرخاتيك عاي أو لم يكذب ربي إلى هذا مرخاتيك عاي أو قري يسيو القرآن الحكيم من المرسلين ونبدأ ان أرسلناك قل يا الناس ينبي رسول الله اليكم جميعا خلق الله باذي وهو ايجيسا كوداجي اي markii ba uu qiray nabawadi nabii muhammad iyo risaaladiisi alayhi salatu wa salaam wuu haligi waxyigi lugu dajiyay wanee khayr xalqilla ilu yahay lugu dajiyay markii rab اولا يكفي يكف موصل قوم في الليل قوم فينا في ربك ربك جميعا المرخات النوم قوم في الليل انه ربي على كل شيء واعلمك كل شيء كركز شهيد اي بدل انا يوم اما قول المشركين ذا يا على انا هو ترى إنتاج اعلم انت براروك ترى وقالوا انهم ان الكفار قالوا في مريطه في سكن سكي غدي بك سكني من لقاء ربهم هي جرب بور لا كلاكي أي شك كجسقليين لكن مر كهبل لا كل ماي مرل ما من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لا وهو سميع العين أنا أخوي مرل بات بتنبيه لنا لجليه كل كوماتي ماتي اسكع ده قوف لانساج ما لحوزملاس يايق وكل كاسة كلمة ولا حديث تنبي هي اللي يستلم رأيي ألا هو إليك سنبه فلعنوا عندها كالقالة واعلموا وقال مناه أبو محيط ألاك وفأينوا إياه في كل شيء وعلى أرك إليك علما أقول وقدرة أود بدأ قدرة في أيها الله بذبك وكراو قلك أقدرات أبو يعلمك إذا أياه محيط بخلقه وصدق الله في قوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير قال الله هو حظ بكل شيء علما وحاص كل شيء عددا كل كفر علمه وقدرته محيطان بجميع المخلوقات كل كوكب كا يدور كان انيا واوجكوكب اخرنا شد وكل كل كوكب عاشا حسن كريم اي قفر باريا تيع ماي كل تنخبروني ان كان القران حديث قرانك من عند الله يضوئين اكتين متكيمين ثم كفرتم هديدين به قرآنك من اضلوا يعني بعض من المبضل ممن روحكي هو يسرى في اشيقاق قرآنك الأكتين كييمين خلاف سنة دنك بعيدين ولبعادي أدو فقل انسوا بوي سنريهن وحان تصندونا عياتنا انك ايبا عياتك انك وحان مختراعاتك مكسوفاتك الدنيا ده دير لكاري عياتنا يكوب تجيران ويحيب مغضي اللقارير في الموضب وحان تاقلنا هاي هاي دايني ينقضي اي كريم سنوريهم في الافاقي او في انفسهم كلها واحدة مغضي ايه يا الله عركي ايه واحدة ما قبلنا ايه ايه ايه النور منذ الى عشرة عشر قرنا كوني اغفر بقوله سنكور يقول ايه ايه ايه ايه سنوريهم سن تعرف الاستقبال فعلنا وهر الله صور كما وحن تسندون وحنا دوما تسندون كل كبر قدره الى الى علمي سي اي ايام بوحت ودوما يقولون وصدق الله في قوله علم الانسان ما لم يعلم الى ذلك وحو بري وشن اقول كل كانو مسلم يا قال يا فرق ما لي ولي ما سي قال قالا في سورة الروم بينكم سمرنا يعلمونا وآخيرا من الحياة الدنيا وهم عين الأخيرة ومغافرون آخيرا يناقون أدنوك هو أيها قلنا قلوك وحيد بيننا وقال وحيد ببوبنا إرهال لفولو والهال لقالو وحال لبجيو وحو سبحان مغدين سنوريهم وحان تسندونا أدومها آياتنا أنك إباع على ميالك هو هو أن تسندونا أيان تسندونا في الأفاق إيادوه هكذا يقول <سؤال> لك هكذا تصنعين وفي أنفسهم أما إيهكا تتكع أما اسكع الله إيه منكو ذلك كردين وحلق برا حلما رسانا ما لم يعلم كلك يا بشر كنسمي يا بنا كنسع لي وكون هنوني نحجر كومك وإذل أيها بشر كنسع لي وصخرا لكم ما في سماوات وما في الأرض جميعا منه وفي سورة البقرة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا قلت قد يساوحا كجيرا إذنكم أي أبنك الله إذنه بريو قلت تسهيله بيه توجيهاته بيه إلا قاله اللي مقاله أيضا نعود إزاي سنوريهن وحان تسنده الناداتك أياتنا أنك إباء أبا. أياتك أنك تلع إلى قدرتنا ووحدانيتنا وألوهيتنا وغبوبيتنا وحكمتنا ووجودها انت وحان تصينينا قربوا بيضا في يدنا معي واجيبسا توجيب الالوهي وحي وحاسكو تصي انت رميسو في الافاقي تخوني كانت تصينينا في الافاقي السماء والارض وفي انفسهم نفافي القوضان ما كانت تصينينا حتى يتضيئا الى اوقا عداد اللهم يجب انه قرانك الحق اينو يهي وفريتوان قرنكو وحوسيك لكن ما الله لكو على رميته كل كاووس يقال لك الحديث الحديث السُبْنَةُ هو يمرخاتكُم كالفِه أولم يكفي أو كوسا كوكافين بربك ربِّكَ, ربك. إنه رب على كل شيء وعلى أركب كل شيء كركي إنه شهيد على ذلك أنا ياق أيقن أركي يجاي على هؤلاء تنبه ترروه وعلمه وهذا إنهم من إن المشركين والكافرين في ميرية شك كنديم والكسرانيين من لقاء ربهم هي ربواذ لكلك اي السرانيين على هؤلاء تنبهوا وأعلموا إن هو بكل شيء محلارك إلىك محيطك اللهم أعلم أقواله وقدرة تولينك اللهم أعلم سورة الشوراء. سورة سورة اللبيا وانكي سنبع فصيلة قب اللوضي يدين الله بيكوتا إذا هو سورة اللبية فارتناده كم دعي وقال يتبني يا فارتي السورة اللوض أو كاكو من القرآن الكريم سورة اللبية فارتناده آل الحمام حوامي ودوات حوامي وعروس القرآن تدبذي هو حين صامرني صور سورة المؤمن هي فصيلة اللبى السورة سورة سورة وأمرهم سورة بينهم أيكم رعاة ما هي سورة لا قتلو لا قوم سورة قران كملها أيها القوم رعاة سورة سورة وعذرة سياسة القرآن كجملة بل وحد البشر كأشياء سهلة من دي لما لوقي فيها هذا وعلى ديمقراطية هي ديكتاتورية لماذا ما جعلوا حلقوا ديمقراطية صعود في مراضيه للنجس يا قالوا فافونوا وحلاله ياه حرورتي يا ويني اوفت دنا فاين طلعوا كوا مثل يغان كوا اللهم مولى رضوان وحلال بري رضوان شاجين لسير رضوان معرور يا ويني اوفتو يا ترى غرانى كران ورفعنا ياه تجمسنا فوق بعض الى باجر هياقن هياركس هي يا هي خبرت هيت جارل كيجا واه سو أي مران له اذا ديكتاتور يمركي لي ايرادنا باي سباديه وهذا واه با يلا بقف اما صد اما كير مكبلا انيكو امرك تاغلي يا هذه امه يا مالكي يا مانكي كل كا وا لغ عذابه في مغرافينا وا فولوك وقوفك كان كشفت حقيقه ليو مرك انه وحليس داري مرك بالعالم حيكو تريني اغل كلمات ترين كرتو الى حياة دل عانكا يقال إساقي أبو ري نبينا كما بقى خصولنا كما بقى مسؤوليتنا وما كل كان أكبر ديمقراطية ترادل مدى حوائنا لقى لقى ملكة لقى لقى برامي مينيستر لقى لقى وزيرة لقى لقى علشان ديمقراطية ترتال دي رسولك عليه السلام الى اللحظة انسانه يا أصحاب الرسول الله فك النبي العربي يا إمام ملايين إساقوا صداه يا لب أيون النبي بعد النبوة والرسالة يونا خلفاء ورجلين أبو بكر وعمر يا إسمان إعالنا صدا سانو أي إمام ملك كويس تكوين كل كإله معاوية مدني عليك جبوه هيل إلى سجل سانو خلف الرسول هي الرجيس لأجل سنة وحمام لاي لأجل كاسنات اتجارية بأمرهم صورة بينهم كمغرطين مزجين دكتاتوريا مزجين ويه أو عقلان قال مامورجيه ووكان سمجين ويه وعقلان عيان يقال لك بقايا يجدي أب فري حكم مورجين كل كمان هيك أب ومجيئي لا تدل مون ولا تدل مون فك أشمه كل كصورة دل ما عابان Sura tu sura mekiiya, heikomita sura dihi shodagel, makal mukarama, aaya tu tlasun wa aya diya lassadhiya komtana aya, abda uhadhihi his sura sura wa angku bilabaya Bismillah, iba wina mekhi, aliyaruma, narisda, arahim narisda, hamim anziqaf, sura dihi, kufta muka faalawu أي سورة ذا كميتها؟ لكن واحد يقدر وانتهى سورة ذا قرب على الحرف سدا المول خرمه وكره ساد والقرآن يوكره خاف والقرآن المجيد يوكره قارن والله والله ذا كريه حاميم تنزيل الكتاب طاحة وكره قارن واسد اليفلاميم وكره قار وافر هي ذا أبطالنا وواشنطن انت كره واسكوجان ما كره كونه هي ذو سوالف كلا جوي الله قريه Shakam ayad ba looxisa bay kauba lugu dafadhigay qan shiim ka fowsadna ayad diin labad baan laga dhigay shaqan dalasiyo kolka kale goyntan le bay inta kale ugu tubanta badano sabax harf iyada kale hadii arfi gar diga safte sidan هو ينقيب ثمين كادس عرفي النقود قيسنتي حميم غربلونيك وانك اسكل لاميتاي انسي قفن واسد عرف تفسير كادي واقعي من قبلنا الا ما لا في سلفي سال الله احلو بمراجع في هذا يخان حق يمين يا يقا هي بايقا ان به فمين لكن فوضنا الماء إلى الله عز وجل المنزل إلى شود جيه أي أنا قلت أذيه أولا فني كذلك يوحي كلك وحى اللي يشكش بها وحيي محمد الله وحييودي وحوو اللميد كما يوحى سنوهر الله وحييودي إلى النوح والنبيين بعدي كلك آية سورة النصر أي أي لمتاه إِنَّ أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده كلك كلك آذيك محمد يوعي رسولك أو رئيسك وين وعيك أي أوعي كذلك صدا أو عينك وجود جنيمة يوعي أو عيولي إليك هذا رسولك إلى وإلى الذين الرسل من قبلك كأو رئيسك الله إب وين أوعي يولي ذلك جيي وكلك وعيك ملك لك ما يمن كلك وعيك ملك يتوه النبوة في السالة ذي النوالي واسوغا قرآن كانوا واسوغا توحيد كانوا واسوغا البعث وحياة الأخيرة واسوغا ذات كانوا وحيئا وحكوب بورينا اليمان الصحيح والعمال الصالح وحكوب قدقا الكفر وارتكاب المعاصي وإنسان هذا وحيئا كذلك سداعا يوحي وحا وحيونا مضارعا لقب عبيري وحي الكتوسين هذا وحيئا إن وصحونا في الحياة الرسول وسن كلا كذلك يحوى بك الحيان يحوى بك الحيان إنت كوتي مدنا كوتي مد أنت أتنى السعينة وحيه واصعان في حياة الرسول الصماء متصلة بالأرض إلقي يا دولك واسكو الحرنايين ووحييك سمدوك إيمانيين دولكنا وقالو فلنجريك وصدق الله في قوله ينتدر الأمر من الصماء إلى الأرض ثالث حرنايين كذلك سيدا قرآن كله أقول يوحي وحاو حيونا إليك هذا رسولك يا محمد يوه إلى الذين أخيار وأوعى وحاو حيودي إلى الذين الخيار من قبلك هذا كاوريز الله يبويني اللي العزيزي كهد كهدوم هذا العكيم محمد كواناك سنة المرتدة بطنو كل إله وحيودي تلما أنت أرى أنه لوه داك الله بكلبه وحاوسك نادي أنه لوه داك ما في سماوات ارغي القدوة دو حاكوسكا مما في الأرض هنا لي القدوة دو من جميع المخلوقات قول إذنك كالجي باله ملكا وخلقا وعبيدا وتصرفا مامو إياها نسا إياه أومد انت بكالجي أي قولة. لا للموذكو وهو أبوين كالجي أيها العلي اللقرية العظيم العظيم اللقرية العظيم ككاد السماوات هذا ما لأيب <تسجل> إنت تقان هو كي يقان هذا ما لأيب عرق تكادو السماوات في رياله وحيسي كان يتفطرنا إنه دل الله من فوقه النكاركوضة هذا ما طلعه عز وجل وجلاله وهيبته وكماله وكبرياءه أي أي حين لأيين قلقا سماواتك إنه هيب هيبدا هيب أي سماواتك ملائكة هذا الكلالهماية التصبيح والتعميد كرية الواية وصدق الله في قوله يشبهون الليل والنهار لا يفطرون هذا ملائب يعزنيسة هي جلالكسة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ملائكين توحكم الدراء والملائكة ملائكتين يشبهون اللي هفايا بحمد ربهم قد المهدي يقوقوا درايا ويستغفرون وحايتم بالأفضل بايان لمن قوم في الأرض تلك ديه كسغا تنيوى عموه وحايتم دعا ملائكته وحلوه وحلو حلوكو جراؤون إذنكو إنه يتم بالأفضل بايان ويستغفرون لمن في الأرض الحمومة وحاق فستيه ها يبدو ويستغفرون للذين آمنوا إذن وحايتم بالأفضل ومؤمنين تاسا خاصة قلقا لمن في الأرض من المؤمنين أما واحد قال سيبا لو قدن بالداختالبا مطنانا إله قال قدن بالداختالبا خدأت الهدواء قفتي ماله ذكرت قال الله دافي ماله وحذب ايه كارتا قال الله قال هدي كان مغلواتو قمو الهدايا وطوقتي دافي دواي ماله مالكي هنون حق لك إذا قالوا لا حكية لا يملك وصدق الله في قوله وليست التوبة للذين يعملون سوء جهالا حتى إذا حضر عدهم الموت قال إني تبت الآن معك ذنب أي ولا الذين يموتون وهم كفار إلهو قالوا لا وحبنن ما من هو رنكه وحبني كرت ألا وهنوني ألاهم مهدى قومي فإنهم لا يعلمون تأحلاله لكن ذنب مو ودين كردي صورة توبة أي أنه كثر ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين وأحب النعم ما, ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا قريب قربا راجع يهبط على النخلة بعد ما تبين الله أنه مسح الجحيم هذا يقال لما كلمت غات النار بيكو جرا كل كان نحقمي كل كواحد لوطن بيدافع بالإيمان المؤمني في الأرض من المؤمنين كل كعادات كأرق لايصير ماله وين لا براءة جيه على هويه ثنا بهو براءته وحركه وعلم هو هذا إن الله يبويه هو يبكريه عصفاً للاوضاع أي, للا أي الغفور لطائبين من الزروع أنت بياكل ككتومك أنت أحد كولد ويبكريه با الرحيم بالمؤمنين فرانج يقول صار أرضا فكان بالمؤمنين صحيحا وكو روح رايم يا إيه. انت رمي سير رجلو سلا الله وقريري انت تدبي قنح ويدي الى هنا قنح ويدي كل غير الله نفك دايي وحكون عيره والذين وات اتخذوا يا من دون ابو الله اله المامي كسوك اولياء يا زي حكام يال يا ملا وإلى او الى كسوك يا من دونه مركي اللي جرا وحومه غير الله يقدر هيا قدقالا كواهوحا اللي قجره وحيد باسواره ها الله ابا وينه هيا حفيظهم الالين هيا عليهم كوركولا قفقه ايا قردره هيا قردره ابا يحقرينه يدردره يصينه اسابا اللي يراده وحاوحا هنا اون ابا اللوين هذي خالق اللي يراده مخلوقا اللوين هذي ابا قن انواه وين اون سمايستي الله يبوينا حفيظون الى لناية عليهم كوركوضا وما أنت عليك الرسول كامتي عليهم في وكيل تجبرهم على الهداية والتوئيد ان أتكون قصبت ما عليك إلا البلاغ إن إلينا حيابهم ثم إن علينا حسابهم إن عليك إلى البلاغ فإن عليك البلاغ وعلينا الحساب كلك الوكيل كوكسب الدين تمتين خدر هو كما كسبكرد حنا محادث كاغو قالو باي اوكو مقلي وايت اذن حكاوه دينا يمتي سنه نودون كووس 0.5 اوقالو سير كاغي باكل داي اولا كي با لعيغاي كاكينجيني كيف ما كل واكين دينا يمتي انما أنت مبلغ وبصير والنبي هو يرينا حدا قال فيزو وحكم انه بشارايزو بزيكال أما المحاسبة والمجاهدات فعلى رب العالمين شل جلاله وعظم كماله هاي يمين يا عيني يا سيني يا قاف ألاه يبوينا أعلموا بمراده ونجدده بذلك الحروف ونجده كذلك سلاح وحيك وكوه مدبا يوحي يبدن بوحى وحي إليك هذا رسولك محمد انت وقت لها كادما يجمع شايد وحى وحيك الله العزيز الحكيم وأوحى خرنا وحقوه وحيوه إلى الذين أخياء من قبلك أذيك كاهو الرئيس الله يبويني العزيز كاذا قدوم هذا العكيم معمول ونعسانه مرتبطا له عزيزك حكيمك كلي ما ماهونك في سماوات هراليا القدوات كسوكا وما في الأرض هراليا القدوات كسوكا خلقا ومسمه إليه كلي جيبهما إلى جيب لماهون وملكاً حنشفوا ليها للمالاً وتصرفاً ما ملقوا ليها وتدبيراً أجاس ميدياً إشكتوه إساقعونا للموضاك وهو كله بع العليه ومكس كسره العظيم اللوينه تكادو سماواته هذا ما دي فيه كوراين ديزا حينركي بعض الدلاء حينركي بعض الدلاء كوصيكتين إغضي الله عيسكا كتفطرنا هناك دل الله عيان بلك لفشيك سماواتك بالليان ألي العظيم بالليان قلك عموقاته أقول الله على خلقه سبقه أبوكي سعودة سرية واركتا قلكي ما دل الله عيان لما لك إيكي ما دل الله عيان ما كسر سرية سبحانه من فوقهن قر إنيك دل الله عيان إلا قربه كجرة من فوقهن قر إنيك سعود الله عيان ملائكتنا يسبحون اللي هفاية عند ربهم يبوئين مهدي يروا تصميعهم قدراء ويستغفرون ملائكتين ملائكتين ملائكتين بالأفضل بيان لمن أنك في الأرض منك جديس كسرا من المؤمنين انت يا بر ميساء ملائكتين بالأفضل بيان على هو يتنبهوا بلاروها معلموا وقال إن الله يبوينك لي هو إسكاك لي الغفور للطائبين انت جنبك يا توت الله دافد بدانا الرحيم والمؤمن انت الرميسر عدنا كل حارس بلد كل الذين وحاس فيك يا شي من دوني اي ضوينه هله المامي كو كن روايه يا كسوك اولياء ما مليار المشكله كان زمان اي كو حريص زمان يا شي الله يا بوينه حفيد لالنا عليهم كل كلام وما انت شو بنيمتي عليهم كل كلام لوكيل بكوكيلة ما أتين، وكذلك سر وحفرة سودة يا أنكو وحيون نيمه أو حينا وحيون نج إليك هذا الرسولك قر أنا يا أنكو وحيون نج أحدث من أيبوا عربيا نزل باللغة العربية لغة عربية لا أيك سودة وحانا وحن اللغور عياد بتنزير بين الديكتات كم اللغورا مقالوينك هو يدوت أمك المكرمة القرى ويحي أدونك كوية المقالوين أيه هو الضوطة قولك أماني ماذو نلماذي ستي ببشرك أمان نفلوه سبا لجنة معها أم القرى وأعظم القرى منت المقالا أيه هو انتهي وحكى تاريخه أقدم يدعوه الرئيسيو ومن نواذو تجي حولها قول أدونك انت سيكالا هم الغرة ومكاء إيه ومن حولها من المدن الأخرى من جميع النواعي هيا دوديك إيسا وتنذير وحدك الدهيداتك يوم الجامعي كلا كمال إنتيسا ووحا كل ما يجمع الله فيه الخلائق الوالد والمظلوم والواليد والمولود والجاهل والعالم والكافر والمؤمن والقديم والأخير قوم إذا الكي معلمت الله كل منه يأغدد لا رأي وشاكي فيه مالك قديسة كماسكنا فريق قيدتك كميدة وهم المؤمنون المتقون في الجنة جنة قديسة بيكسو غيه وفريق قيد وهم الكفار العاسون في في السعير ناره ريسة قديسة بيكسو غنانا ولو سأله حديئة بدون لجعالهم قوم إليك روكية إله هم ولكن يشعر يدخل الخير هو قليل منذب ويشعروا دونه لرحمته ويشعروا في كلامه أيها قليل والمالهم تتكدوا المفلو يالكع ما لهم وما سهلان من وليهم أحد معموله ولا نصير يدفع عنهم هذا بالله هل ما يوه؟ مرلا بعد ذلك لغوصة النوغة هم يتخذوا أنه يبدو ما هو من دونه أبوين كسو كبير أولياء ما مولاه الهاكميه من هيش ام حيكون فلايا فالله هو بوينه هو ايسج ايال ولي كل كان مركي ابو ولي كون ياك اكو مامولاي هو بوينه الله الرحمن مولا اودي شي حوكار وهو, وهو على كل شيء وعلى كثير الأواضا وما اختلفتم وحادث كوكار مرتان فيه قديسة من شيء وحكاستاه من أمور الدين والدنيا أيها الناس وحادث سادت مرتان فحكمه إلى الله تعالى وهو يحكم فيه بالعدل فجدوه إليه سبحانه فإنه يغضي بينكم بالعق وهو خير الحاكم فما اختلفتم وحادث كوكار فيه قديسة ومن شيء وحكستها فخكمه كالنقديسة الى الله ابن لعرنا يا لكم احد كالليدين شقيبة الله نعبد اضع ربي اسقعي ابو ري اما مولا عليه لا على غيره احد كالكوركي مايا اي توكلت على الى اليه الى الله ابو وينعقي اي ان في جميع الامور قولا نقنعي اللا هنو نقنعي واكوما فاطر صموات اغريال الله أبو ري وعطينوا لدي بدا وخالقا استقعوا من على غير النساء السابق فاطر صموات إغريال أبو ريدون الله بالله بي. والأرض وفاطر الأرض نوراليال أبو عليه الله بالله تعالي لكم من أنفسكم إذنك رجع النفط هنا أي أزواجا خواني ذنك سمايا هم نحاوه عليه السلام من أدم إغريال الله أبو ري. وباقيه النساء انغا الله كل كان لا يدين كان سمي اي ومن الانعام حولهنا ازوجه وصيدوك واللهم اذا ذكروا لونث كل كان كودن هيا سيده صدق الله في قولي ومن كل شيء خرجنا زوجي علكم تذكروا حتى الكهرباء وجميع صالح فبدا سوقك اذا ما لي كل كان تكون كودن لبدا سوقكما الى بان سيده يالاي واما عام حولي اشواجه النعير تذراكم ابينا بور شنو شنو حولا الى ابو ري فايدينا انت لقدنا شيء ليس كمثله شيء كف كو يس كزاي ليس شيء مثله مثل الله ادو حلامي سياساتي صفاتي اولويتي ربوبيتي واحكم لمجري فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك إلى أمكن سيدك هو مخالف للخلق لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا عنه وأحلمنا لماركو ومع ذلك وهو أب الصالح إلى مغنى بلق أو إلى عقلان البسيط وإلى يحي قدم ناركيم له تبكي الجبال مقاريد السماوات إلى ريا الفراخ كل اللي يلفروه أو عونه المخازنة النوع والماه اسمه واجره ادوه الجر كليه يجى يفسد الرزق عن تجيبه في ديا يمن قفقة ويشاوره إنه وفي ديا بيقدر مدلوه علي ريا إنه يبواه في كل شيء وأحل أركد مانتي عليهم يبواه قم وكذلك سداسه هو عينه وعيونه ليس هذا الرسوله قرآن بانكوه حيواني عربيا لغدا كيّمي وتوذيل إن أدودك أم القرى مكاودك ومن ضل أدودك إيا بلدان أولها هار كذا وتوذيل إن أدودك أدودك يوم الجمع كولا كمالين تيسا لا رأي بشاك فيه قديسك ومسونا فريق قيد من الناس كميدة وهم المؤمنون المتقود في الجنة جنة قديحة بيكسرين وفريق من الناس كملة أو الكافرون كافرون في, في السعي نار ليس جد هذا بيكون سجين ولو شاء الله حديث بدنا لجعلهم واحد كليا هم تنكوا واحدة كليا ولكن يشاء يدخل إبواينه واقليا ما يشاؤ وحدنا عدوما كملة في رمتي حريس ليس جد هذا أيو كليا وواليه كوا دل ما اللهم هم, هم سُبنا من ولي ممولة يتولى أموره أمر كل تولي ولا نصير كرجال يتفعل عنهم حق هذا كريعة على الله في الدنيا والآخرة ما يجروا أميتخذوا بمعنى بلون واذراب انتقاله أميتخذوا ما هو حي بعد رياش من دوني أبا وينك سكر أولياء ممولة يالبي رياش فلاه أبا هو إنساك لي أي الولي معه فرائع وهو إبا يحيين علي الموت بعيداً وهو إبا على كل شيء وعلى ركّ كل بيديه قدير كرى الله عز وجل هاي ساعة ولي كسو كايا ثل يوم وما اختلفتم وحاسق ديدك فيه كنيسة ومن شيء معك فحكمه كدن كنيسة إلى الله إبا وين هو هذا يا لكم حتى لا ينسى غيبة الله معدود حدا خبي أقول ربي إليك أي أن توقلت ثلاث أرتي وإليه سكى أي أن قل الله فنأيا في جميع أمور أريمه إليكم أليه فاطر الصماء يريال أبو رب الله والأرض يريال أبو رب الله جعالي لكم من أنفسكم إذن رجع أقنب أزواج حوالي ذنك سمي وملا نعم حوليين قرق أصوير أبو ريفيه حوالها الليلين سمايه مرشاة كل نوع شيء أي أكسي بلتان ليس ما كمثله إذا لم شيء هو وهو إذا السمع ألما غلط بلتان محلوه هذا الأولاد البصير وجاده حل سمايه له لله إبا وينكالي جيبه مقاليده السماوات هنا اليال فريالكو والأرض هنا اليال فريالكم يبصدوا وافذية الرزق المنتدى لمن قبكو يا شاور ربى إنه في ديو إمتحانك كسو الله جربا يا فالو على جا يا ليشكر فالإنه على كوشقيو أم يضع وياكفر ويقدر من واقو اعيرينا يا يا دنا واختبارا أياسبر أم ين يقدر ويجز يا كان لفين يا يجز ويقدر من واقو اعيرية إن هو يبوي بكل شيء وعلى الكلمان تيسى حليم أن لو أقوم والله